أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقو.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 إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا في جذوع النقل ولا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 غفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى وَمَن يَأْتِيهِ مُؤْمِنٌ قَدَّعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَائِكَ لَهُمُ الْدَرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاؤُ مَنْ تَزَكَىٰ